أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن ينجيكم رِتَدَّنَهُ أَبَرُوا وَخُفِّيَ تَتَّهُنَكُوا تَبْرُوا عَنْ وَخُفِيَتَنَّ إِنْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بعض Oh, no. وسوف تألمون وإذا رأيت الذين يخوبون في آياتنا فأحرضون فانو فلا meri Shine <laughs> on أبسلوا بما كسوا لهم شراب من حميم ونرد ولا أعطابنا بعد إذ نبال الله كالذي استهدت الشياطين في الأرض حيران حيران Oh, Lord. وَالَّذِي إِلَيْهِ تُخْشَرُ